يقول أنا شاب أريد أن تدلني على كتاب تفسير للقرآن الكريم أستفيد منه وبماذا تنصحني أسحك لأنك يبدو لم تتعلم علما تستطيع أن تميز فأنصحك بتفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه تفسير سهل واضح لا يحتاج من يقرأه الى من يوضح له معاني مفردات وغير ذلك يبين المعاني ثم هو صاحب عقيدة السليمة ولله الحمد وهو مطبوع مع المصحف فائدته كبيرة واذا جاء للوضع الاعتقاد تكلم في موضع كراما نتيشا نعم